بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخذود 115. النار ذات الوقود 116. هم عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا 120. <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 121. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 120. ذلك الفوز الكبير 121. إن بطش ربك لشديد 122. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعالوا لما يريد هل أتاك حديث الجنود في الرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من 117. بل هو قرآن مجيد في لوح